matter that اخر احکام دائمه الروه بقي عمل والله اي حد من الامر الموظف معنا قلنا ستطبق قرر على الموظف الكف وكمان على السعود وعلى المقباه غير الموظفين عندنا ده معناه ان قانون الامتياز ما اتغير تعريف الموظف الوارد في القانون اللاحق لا يوسع في تعريفه للموظف معنا على الحد والد على تقاطر رجوه من الارصاد العماده يسير وكمائج وهم لديه متابعه اواضع في تحديد منظومه موظفه معه اواضع في تحديد كيفيه تطابق الموظف مع العمل اما نقول ان موظف ده ما يكفيش ان هو يتوقف عام على ان يعاقب عن جريمه تايقه لكن لان ينهى مختص بالعمله كانه مختص بالعمل الوظيفه المفروض ان الطالب يبقى مختص بناء على اكثر موجود القانون او القانون كان حاضر لضبط الضبط القانوني للضبط الحقيني لكن ما يكون موجود من اجل فاظن اين اول فيها اللي هو بيشتغل فيها فبين القانون المواطن العام زي مثلا عندنا قانون تنظيم الجامعات بالقبض سبيح الداعي أن القانون حدد اقتصاد الرئيس الجامعة حدد اقتصاد الرئيس الجامعة حدد اقتصاد أعمير الدولية وكربية وعائلة هذا القانون هو الذي يوضح اقتصاد الموضحة أو يمكن القانون أن يوضح في, في الاقتصادات التفصيل ونوجد ان اللائحه التنفيذيه للقانون هي اللي توضح التصرفات في اللائحه التنفيذيه تعرف انها ببساطه ورد من رائس الدوله من الوزراء على اساس قصا من ضمنها احكام القضاء اما من اللائحه هي لتبيان تصرفات الموظف وممكن أن يبقى شيء الاختصاص الوضع في الخرمون والا بيحة ويوضع من طرال قرار كبائي وراءتوا عن تلك الشديد الخرمي ليه للحجات المنظمة المسؤولة ومتعاملتها بالسطولة والصنون والا بيحة وراءتوا عن تلك المسؤولة فممكن الاختصاص يبقى وراءت قصران معه وقرار سبياثته من اللي هو اللي يرحل فيها اللي يتغل فيها في بلطة معامل أو هذا من الوزئر المختصر هو اللي يصل القرار على أن يوضح اقتصاد ووضع معامل مثل ركيس مجلسة الوزرق ويسوع لما هذا اقتصاد قرار يروضع اقتصاد اعتمد الوزئر حتى لوضعهم وضعنا هذه العميلة مجلسة اقتصاد عملونها بالمسطنة، فضلها بالجلسة قرار من رسيل مجلس قرار مجلس قرار مجلس، لكن بشناس القرار الذي سيصل من الشرط إلى عشان يوضع فيه اختصار قدير من الموضطين بشناس مجلس قرار مجلس قرار شافر يعني ممكن عميل الكلية، بشكل موضط الكلية، بأعمال معجلتها في نهاية الدكتور لذلك المدفون في وضعه سبب موضوع الانتصاص يتفق اللي حفيده بنا على العرخ والعرخ معناه لا يوجد عهد القرون ولا ليحة ولا قرار ولا قرار قرار قرار شبوي سيكون في الوضع الكلاسي يعمل هذا وهذا وكذا لكن هووظف في غلاله فيعمل هذا وهذا وكذا بناء على المعان التعاون اللي هو يعمل كده. حاجه مثلا فاضله فيها فدي اللي هو اللي يعملها وفي نفس الوقت ما حدش اعترض على الوضع معنى ان عندنا بعض الموظف هو اصلا شغله علاقه عامه مفهوم عاقه اللي هو ايه لو عندنا مقمر تعمل مطوعه المطور الخاص بي بني لكن لكن علشان هو عاقه تضرب عشان قال ان ابتلاء عندها هي هو الماء مظلمه ساعه الامتحان في رائد فعاليه الدي اي يا استاذ هناك حاجه ثانيه هو اللي يتولى عمليه التطبيق الالكتروني وهو اللي بيستند على البيانات اللي عباره عن تاريخ وعلى امهاد القرارات هو اللي بيصمم الوضع القضيه الماده هو بيجمع عليه وبيعمل حاجه تمام لكن ما بيش القرار صادر له على اساس يجدوا بالحالات التشكيل اللي حصلت اه وبالعاده عميل الكليه ما عبارهش عن هو بيعمل يعني عنده ارقام عميل اللي هو بيعمله الموافقه عليه وطبق العرض هنا او معاده هي اللي حدد التقطيطاس المؤقت ده يعني العرض بتاع العاده عمل ناس عرض كل اللي في هو بيعمله للاخر التقطاطه بها على المرض انا حصلت مشكله مثلا بتاعه قاضي هو راحوا قلنا اذكر عن الغاز من الفلعه على عياله في ده بقى التصنيع الالكتروني من الباشي بعد كده بيقول لي انا بتعطيه تصنيع حتى لقد عن ده هو اصبح بتاع تصنيع فانا اتعودت كده وعامله قطيه مع مرفع خلاص يبقى كده حتى العرض ممكن يبقى اكتر في وضع السلطان الموضع العام الموضع العام ما يبقى مبضل لها على الحياة سواء كان موجود في الكنة اللي هو بضع من التعامل السكينة أو تابت إتدابه إلى إلتها الخطة الكنة الخطة سيما لما تتبع جنال الإتدابة في الدولة أو في النماكن اللي يعتبرها عن رقم الهيئات العامه كل متطلب عليها احكام الرقبه زي ما قلنا بعد بعده موظف عام نقطه ان تقديرات بتاع الموظف العام ده مش لازم يبقى نقطه في العمل ده هو يقول فيه نقطه في ممكن يكون العمل يقتضي اكثر من نقطه داي مثلا لو انت هتقرء بقى من قناه ان شاء الله تعمل شهاده ثقافه على الورق دي ممكن تطلع تطبع الورقه حد يطلع علامتك من, من جهاز في غوطه احد لايع عد ما اعرف يعني نقطه ع كده والثانيه ورقه بعد كده عايزين يعني مثلا ما بينها هتبت رفع على كذا واحده يعني انا هنا هو واحد بس او قرار من جهه الشهاده يعتبر قرار اللي, اللي اشترط فيها حق الممول وده يعني ان كل واحد من المتطلبات اللي محطها عبد الكريم دول يعتبر مختص ايه اللي هو استقرار الجهات خلاص لا ما ينفعش يروح يفتح او حاجه مشكله بعد كده ان فارس يروح يفتح على قال بعدين نقول على النقاط اللي عملناها واحده علانه ان شاء الله في دوله انها رتبه موقوف بالعمل وارغب الشاهد الموقف على حاله الموقف اذا هو اللي حيصدر قرار انهاء الموضوع معين لكن ياتي ان هو ينهال وحتى لو دور استشاري في الموضوع لو كان الكنه الاداريه بدل عاوز ناخد قرار معين عاوز مثلا مثلا الكنه الاداريه عاوز اقتصص ار لحد معين منتصف معين ده وعاوز الكاتب كيف التاريخ لاحد العاملين عشان يديله رقم استجابه مش هيخص قرار القصر ولا لا هيترد رقم ده هو فاصل الخطاب في النهايه ارايه في النهايه ده هيش راي استشاله لو هو اناض رشوه على جانب دول برغم في اتفاق معين يخدم متبع رشوه من ماشي بعد كده ينفع اعمل المحكمه ونقول ان ما هنقدرش قرار او المسطر رغم الاتفاق تعالى اللي بين ادي راي استشاله الموضوع سوف نضمح من فرصة دي ومشاني إنه تطاط على الأسوال حيوى عقب سيرقومي بساني بساني مرضو مشتاز من المواصف على جديد من المواصف مشتاز من المواصفها مشتاز من اختصاصها إلى اختصاص مباشر في العمل لكن قلمة الموظف لو اشتغل معنا مكتبه مش من اصله يقوم بالعمل هيبقى مرتبط فهي يعني مطرحه موضوع ايه لو عندنا حد خد له تعويض تالي ليها معينه بتاع هو هو يعني جاي تقارير كده لكن نظر لما بعت من مكتبه تطوع اوراق معينه اننا نربطها في مكاننا ونقوم في ماذا اوضع في جافين بعد ما بعد كده شوف جاي اوراق الكتابه دي انا بكفي ان الكتابه تطبق ولا تروح مع انت حاجه ولا تعملوا ما يساعده طبعا هو مش مخصص للتصيح ولا ولا, ولا الاغلاق لكن فلان هو كل عمله اكثر هو يقتص الاوراق دي وبعد كده تلاقي قاعد فيها محضر رشوه مع عيونها ومارطه عامه جائمه امر لان لازم الشخص ده يكون طرف مباشر او وظيفته مرتبطه بالصفقات اللي هو يقوم بالحكم فيها ما دام تمكن من طرف الرشوه يبقى ده اللي بقى التجي اللي هو احتصاص الحكم وطبعاً هذا المعرفة لأن الإختصاص يبقى موجود من ناحية النوعية ومن ناحية المكانية يعني الإختصاص النوعي يبقى محدد وتمنى طرق المكان الذي يقوم فيه أو مارس فيه الإختصاص مثل هذا العقل في هذا العام فهذا يبقى وضع معنا الإختصاص النوعي بايراخطا في التحقيق لجميع انواع الجرائم الجنايه طالما الضابط هو مكتوب اي جريمه جنائيه هو لا يقتصر التحقيق فيها على كشف الجنيه لاقتطاف مكاني محدد فلو عندي حاله شطانه المجال الى هنا ما ينفع يتوالى التحقيق دي ريال الاصيولنا موضوع اخر بابا مفهوم اللي هي تتوافر سبب من اسباب النقل الانقطاطي دائما مع تاخذ الضغط ع الدوره لازم نتعارف الوائل انه لازم نواظع على الاشياء نوقف النقص من احلى نوعيه ومنقطئ بان احيا النباه فاما تنفيذ الانقطاض الاعم لكن مشروع زي ما قلتها ما يتوقع ان تحقيق معنى الاختصار على جامع اكبر قدر من الرحاله وفق اطلاق وضح فما اتجاهه لعقبه الموظف العميق المختصر التقليدي لكن اضاف اليه اللي هو بيعتقد على الهذا انه هو مختص عظم الحق اللي هو بياس في عمق المزام المزام الحق اللي هو سيفرم اللي هو منصط يعني واعز ما يقول له اختباط اللي عمل الصقود منه اللي انت مضمه بسر عن فعره رخوة لكن هو بيداعي نصوى الاختباط عن سعره من الدولة حتى لا يعاقب يعقوب الجديد طبعا الخطه الواضحه هو متوقفه عليه ثلاث سنين هو ما الداعي انه هو منتقد عام الموظف ده اللي هو ما يداعي زي مثلا موظف ينقول لرعايه الشباب معاك كده بقى بنمر على علامات المظاهرات ده بقى متى عاوز حاجه من والله في جهوره كلها راح بتاع كله وربط يعملها الحاجه اللي بتعوز عاده تتابع اولاد في رعايه الشباب تابع النقطه فسيان وراح بتاع رعايه الشباب متى بقى فاهم التنسيمه دي ايه والقوه دي بقى فاهمها لكن هو قال لك قال له الشداره تصنع قال له ان الامر موضع تعامل وحقوق طيب يبقى هنا هو, هو والله اسمع ان نقطط الحاله اللي بتطالبها منها وهي جاي ان هو نقطط فالمبلغ بتاع اللي هو نقطط بيها يبقى طبق القانون ان يعفو عن الدين تمام لانه الطلب هو الانثر دراي في الحاله اللي ما فيها نقطط بيها وعيدا من باب او لعقد ابتزاز وياق رشوه حاجه اللي هو التطفل عشان الشق قانون برضو كيعاقب على مين بالرشوه ولازم وقت بعدها بيمتطف المعاقب برضو المطالب بيعاقب الشخص اللي هو بيعتقد عن طريق القطر اللي هو مرتبط بالعام لو خدنا نفس المثال بتاع عمت الشباب ده لو هو كان ضايع عليه يعني مش عارف نفسه ان هو بيكتب لكن هو واقع في القطار هو مش عارف حدود الاتصالات ايه بالظبط فهو ماهي اضطر ان البطاقات السوداء اعلى من خط بي الطلاب وهو تذكير كده لكن في الواقع هو او انا اعتقد على الاطلاق الواضح ان هو ما يقتصر باداء العمل اللي بتقولوا ده خلاص ورا هو واقع في قضاء لانه مش فاهم الاختصارات ومع ذلك الفرق بين عقلي وجريمه القروب الالكتروني شبه اذا اتغاضى من الجريمه لانه يبقى الجريمه دي ان الطلب الوظف كان عنه 6000 ان هو يعد الوظيفه العامله تسمع بها ارباع فواعدا ان المختصاط قطعه مشي وان لا يدان الانتضاض ولا حتى ان تعتقد ان هو قطعه على خلاف الو اللي يهمنا في ثلاث حالات الوظيفه العامله في موظف فيعلم هذا ده هو كده ضيع الاداء الوظيفي العام اللي احنا قلنا في المحاضره اللي فاتت ان الاداء ان بنقعد على فشلنا ان احنا نعني محبط على المسائل الوظيفه بقى اللي بيتعرب ان هو مرتبط عمليات رقم الاستقطاب حتى نو في الجاي لازم يمالت عليه وظائف احيانيه المطلوب ان هو يقبل القوه العام للقد العمل اللي من تطلب منه عدى يبقى المطلوب ان هذا الراس كده هو عدل المتطلب يبقى ده حنطبق عليه احكام مدينه ده عد الموظف العام على ذاته وعاطف عنه الدين المؤدوا من جانب ان هو موظف عام لازم يبقى موظف تمام حقيقه لان بيانات ذلك التالي من الطرق المفترضه في تجربه الراشه فالنوع المفترض عباره عن قويه من الرصد الاول للنطاق المنتشر يجب ان نلاحظ عام تمام لازم لينا نقاط العمل بالتفصيل اللي احنا قلنا لكن التوافر الطرق الاول هو الرصد المفترض من الرجل المدني جريمه الرشوه اللي احنا قلنا اي ركن قد في بعض الاضرار هي اول بنتقال على انها ضروره سوق وان اذا وعلاقه سببيه ثم الثلاثه دول ايهم الطبيب اذا كانت الجريمه من الطراء المكتمله او هو الالم هل يبقى شرق كما يتسجل متعدين شرق كاي الا الله لا لعنى الى أن تردن بفاظ القناة وضع المالكين في أداء العمار اللي هي لما لها قرار التكنين ان هي بتعاقد عليها المتدرع لمجال ماء اجتماع الطرق الترابي ومش بندور على تحقق نتيجه معينه وبالتالي بقدر بنعطيها امثله بنطور على انواع التبعيه يعني التراكم الترابي من الترابي الشكلي ان هي لو انها خاتيه ما يتكوّل من الظلوك الإطرابي بات أجل نتيجة والمشاعة والمسيطة الظلوك الإطرابي في يديسة الرجمة من ثلاث طول الزرع الأولى من تنفيها من الطالب و الزرع من تنفيها أو حدول والدلد من تنفيها في الرجوع لا معانا الطلب والقبول والامل الطلب معانا لو موظف العام يعني يعلن لراتبه المنقله عامرا الرئيس في صفه المدرسه من ساحه المطعم يا ربك الطالب انه داعي الشبابه من حته اللي بتتعرب عليه فهو اللي هيترايح لاني رايح اي على المذاه عوده بدا انا بطبع. انا عامل لك كذا بس تفعله بضمن ان بطل عن تعبيه الصادر من الموظف العام اداره المنفذه فيعلن في عن منصبه في طاقه رفض مقام القيام بعمل او اجتماع عمل او اجتماع يعني معنا نعملها لو والله الطالب الطالب ذاتها اوقات الغالب دائما بين العصرين لكن تعقيد رحمه الله القضيه من وقتين اخترعوا الكويه التدريب الكيله الفن ماشي هيبني الاستروك اللي هو بيتبع الغالب انما لا يطبق تقاطرا المؤثر النهائي الزوج اللي هو بيتبع ده وتدي دلاله واضحه على ان طياره التوظيف العامه للبيه نتجه هنبدا promoter جرينا في مراجعه الطلب يعني اول ما يوصل يطلب اسمك فكره كده ان التاجر جرينا للرجل تمام حتى لو كان حتى لو كنت كابلت هذا الطلب بالرغم يعني فقاملت مش بالإدادة لما يجب أن تلتك حيثاً ولا ألاك أنت ضح من الأصلاحة بالإدادة الوقت المجرد ما يقول لك تعمل جداً وعملنا جداً وعمل مش أنت بنفسك تقول عني المجرد ما يلقضوا هذه الإبارة إذا يسكر ساكت جريبة الرشفة وحشرها جريمة داً طبعاً خطيراً <وزيق> ان هو كده خلاص عرضها للبيع دي عرض بقى المرحله اللي احنا بنعاملها ولما تا كان عرض للبيع انت كده ملتزم باللي ماشي والمهم ان تعرض على العرض ده ولا لا وكمان ده يعتبر المنتج الجريمه دافه حتى لو كان متفق عليه يعني حتى لو جاء العرض ده يقع في الفروض وإنه يدو أنه لا يعمل لك الحاجة التي تعودنا بردو أنه لا يعافه عن قريب الرجل فإنه هو قصد أنه لا يعمل هذا أو لا يعمل هذا في مشروع من أركان الثلاث نحن قولنا بإهداء العدد التي راكت عليها أنه قد أفضل عمش الواطين العام للبيع وهو لأنه لا يعمل عنه إنما هو يتلاعب عن الثالث وأنه لا يعمل في الشيطة القضبه ان هو في له شكل وظيفه عامه فالمتطلب هو بيوافق ان تكدا توافق على طلبه والمهم كمان هو الفصل اللي هو وعده يعني تمام ان ده واقع ان العرض بتاعه والله العام طلب الموقف معاه ده تقوله صح المظاهره ع ولا هي ايه بتقوله طبعا كان متواطئ مع عنده ايه يعني ان هو ينفذ الحاله التعوز حوادث عالم التمبيه في كل الحالات دي بيقوم كريم بالرشوه للبونجاره طالب الموظف العام الايه اللي هو عنده حق معيشه قام انطلق ممكن يتعاطى عليه المشرع اتباعه يبقى ايكون ان القلق لا لو ما فهمتش ان علم صاحب المطرح اللي هو عامل مطرح معين منه عادي يعني مثلا هو نقول شويه ان قلق القلق فطمع الايه الاشوه الثاني يعني برضو نقطه في النقطه ايه إنه جنبت الرجوة مختلفة للأشتامة تضمت الموظف طلع فالطلع سابقه وضمش إلى حفظ طاهر والطلع سيء مثلاً لابل الموظف وضمتش إذا كنت تسوى جردًا إن هذا هو عاود أحسن عنه وزمع وطالب البلاكي عاود يحفظ كذا وكذا لانه صاحب القالب الكلام وقال انه انا بتعايز اعمل لحظه حياه دي بس نرفع بس يبقى النص ده عباره عن ظرفيه هنا موظفه في ظاهر الفصحى انه عندي ده نغمه والله كلامه موظف في لحظه وراحه بلغ عنه الحال دي يجريت الرشوه ترتقى الى ما تامن ولا شروع في السلام عليكم عاودا هذا هذا الوقت الضيق هو لحظه تتابع على طريق البدين هذا يطاح المقطع يعني قول لو انت عاود كده لما ترجع و تطلع في مرحلة اللي هو التواصل موصفت في الضاعم المصاحب ولا لي أداماً الباب الشائد إذا كانت تريد أن تقولها بردورة جائلة في حال شروع فهذا من وجه المضاره علشان الطلب لعداد تذيب في الضاعمة الطرنية لا يكون وضل إلى أهل الصاحب المصاحب لكن المرحلة اللي هو في, في المرحلة أنه الجادل الذي يصل إلى علم الظاهر ومطمعه ويعدده الجريمة في مرحلة الشهر لكن الغالب في الجرس شايف دي دي في أن يحدد الحالات التي فترتفع جريمة الرجوة وضع الثاني ما هو المرحلة الثانية؟ الثالث وقال أنه يجب أن نتصر كلها عرض الوصيف العامة البيع فلن ان هذا هو أفضل لن يكون هذا هو أفضل للمترسي للعامة فلن قلنا هو الذي يكون عهد الاسكاندان أو عرض البيع الوصيف البيع ويعتبر أنه محتاج في الكريمة دامة عدد وقلت وقلت بكثير من المطلع المطلع لأنه جهيمة الرجوة تدفع بمجرد فلد الموظف معها في المائلة من صاحب المنطع. كلمة المائلة التي نعلمها في التصريب نسمعها حقاً في المائلة التي أعودها من صاحب المنطع. فإن ترميها المائلة لأن الرجوة ليست فقط مبلغ من الماء. في الصورة القالبة للغاية من الرجوة لأنها يدفع خلوص الوقت. Guees gloræх Fal�ik Falīqa Leti naa leben neadi بعد المصالحة لماذا؟ يعني حتى طار وانتهى النبات اللي ابتدى بتفاعل او حدتين وطلب مرتبه عباره عن بدل من الهال النسخ بطريقه ابتدائيه ثاني لو كان يدا او تبقى الفكره ان هيحصل عشان اوفرطه انك تقدر تقوم بقطعه لهذا مع ان المطلوب ما اتفاض راكو انا قال لك هعملها بس بكل 1000 جنيه فممكن الفائده تبقى بالشكل ده او ممكن الفائده تبقى عباره عن قدرتك انت بالفعل عرض هذا ده انت تطلعها تطلعها البيع الارض للموظف لدعم الارحال اللي في الساله اللي هو دعم الاسر يعني الموضوع ده المرضى هنا المؤثر حصل على الهيله نظير لقاء الناظر الحي هو يعمل اللي هو مارك الثاني او ممكن لو جالك كذا عدد للدار عقار الايجار دي قبل العلاج دي هتبقى حرق الهيله اللي بيحصل عليها المؤثر في في اللي فيها تقوم بالزمان والالهه اللي هيحصل عليها المؤثر لا لا حاجه كثير لا لو قعدنا مع عدم الرفع التام اي المبلغ او اي حاجه عند الرق التطيقه طالما في عقد علشان هي مقابل له عمل معين بالصاحب المطعه وادفع هذا المبلغ ثم في كان ايضا لتربيه الضره والعاقه لكن هناك بعض الأجاز التي يتفعها على البلطة والتي تجعلها محوظة أنها إن بدافر النظام للإفتراج مثل ما كنت إذا كنت إذا كنت تفع على البلطة فإذا كنت تفعها في البلطة أرجوكم المكان فأعتقدوا على الجنجان نعمة والإفتراج العمل مع اداره ايه بقى اذا كان توظف ليه هو ما يمش في الحاجات دي يعني هو عامل لنا شيله لاقو اضاءه الحالات بتطور بين المدينين دي مش تابع للناس خلاص لان حاجات التجاره الرقعه دي معاملات عاديه بين الناس فدي متعقده برضه فايده المدينه الثانيه ده البايد اللي بيحصل علينا توظف العام عن الشاشة والتعامل أو التدعم عامل أو تنهلك عامل, عامل معها الوضيطة أي حاجة هؤلاء علينا التعامل رب أيها كان لدها أو أيها كان اسمها أو أيها كان قيمة الصورة الثانية من صور السلوك الإجرامي من كريكة الرجل شخص الهاتف هي الكبول والكبول معناه أنه صاحب المصلحة هو اللي هيعمل التعارض وقت العام لان باع مله معينه مقابل ايد في عام عام اذا كان في عارض طاقه طاقه صاحب المصلحه موجه الى الوظه العام المفروض العقد ده يا اما يتم قبوله يا اما يتم رفضه لو تم رفضه هناك مشكله مش على الموظف العام. العام ان عدم الجعاف على الموظف العام انتجارات ما ما كان من المستهدف نفسها ذلك عملنا للدناء اللي قلنا حدد لي بعض الاوضاع بتاعتها في ذلك الجع على الرشوه على الموظف العام اذا كان موظف عام رافع المعقوله العارض يخلع عارض اعتباره ولا لا يعارض اصلا العارض كاشتي هاي شروط البقاء على الاشتراط هذا معنى يعني هذه يا دي عليها موضوع التليفه بالفعل على ذات المعطى المحدد مع المقرر اللي هو كده ده تروح على الايه يعني انت بتحضر واحده لكل تمرين بتاع الاشتراك عشان بقى عقبه التعيين بتاع لا تجيني لما او تجيني تقع ولا تجيني تقع يا انا واضحه الاجابه العامه يبقى كتبت الرايه الرابعه الرابعه نبدا ونوامه الرابعه الرابعه متوافق العام ده واه والله واه بيتطلع واحد ان العام ده العام وايه يتشابوا العام ده العام طيب وقد أخذوها من جزائنا لأنها عاطل في الجسال لأنها عاطل عن جريفة من الحجر واحد لكن هذا يجب أن تكون مصر مثل شخص يعمل رشوة يجب أن تطور في هذا الموسطى من المواطنة العسكة ومن حيث أن تكون في نظام المضطرب <سؤالك> رابط العمل تاعنا عرفنا التجاره لا فدايه ايجاد معدل تقوى يعني عمل اثنين يعني معدل التجواء بان يمدي بطلبات معينه قطع يرفع من جاري التل باال متاثله الناديه اللي هي على ذاته عامه عمل الجنايه دائما لان الفعل الاثم يقع يغاضي عليها الجنايه في ذات الشخص وبالتالي بيعاقب الشخص اللي هو بيعدى على مظهر العام في حال غلط العرض والمظهر بيعاقب عقيمه فقط الا اذا اهل جريمه عرض الرجل اما هذا العقوبه الا هي كلمه جريمه رش ماذا؟ لا يوجد أن يكون هناك لا يوجد أن يكون هناك نقولها في باية الثلاث محمد الثالث بالفجرية للجوة وصف عام, عام. وصف عام. هو الباع الأصلي فيه أي حق المال فيه يوجد أن يكون هناك أجل حسنا؟ الباع الأصلي هو الموصف العام هو ما يأخذ النمس أو المقارنة لكن نضرب نظره دول الى نظره الصوره الثانيه الصوره بتقول ان القواعد العامه للمساهمه مش اعاقه الا اذا كان اصل دعم في الان الله ما انفش ما شرط اعاقه لكن على جان نقطه الدور اللي بيكون في فيه ناقش في المثال ده بان امبارح الحكومه ضلع اقام حتى لو كان الموظف رفض العقد عشان كده بقوله المشاركه فيضح للقال العهد في الهلل في عرض البلاجي أو اللي عرب من هذا الجوة عمد إيها مستقلة لإنها الجديدة عرض الجوة تمام؟ لذا حبول اللي ما يضطر من المواطن لو في عرض مزاحة ومصاحة للمواطن بمجرد المواطن فيخفى العرض لك فتضطع الجديدة للجوة الثانية ليما اقوله بجدال الطبيب فباب الجريمه لا حتى لو تم رفع القلم من ظاهر واصلحها العاقله ماذا هو كيف من العرض متى قبول العاقله فتقع جريمه الجوه ثاني لو وقع كده ضغط العدل في قبل رفعها وجاء او لا تقع بناء على شفر عاقل موقف هنا على قبول العرض لا تتعرف عليك أن أفرس شاكي شاكي أفرس شاكي شاكي أحياناً ما يعرف الرجوة ما في كل شيء مصطلحات والحديث يعني كما قال الله أقول لك آه تكوّم بصعه اللي تعمله هو وان هحكي ادلك طريقه ثانيه هنا يا اينا عاوز هحكي لك قول لي يا طلاب ان طالعه عندي كده دي ما تعتبرش عطل ثاني كويس على كده على لو الموظف قراره ان ماشي طيب لما المفروض عمل لأن الصدق الذي يعملها يمكن أن تصدر شيئاً لأنه العرصة مدامة جداً جداً حتى لو كانت القوضة أمام؟ أول أحياناً يبقى أن يأخذ الحاجة على القوضة لو هو لو هو يأخذ الحاجة لو هو يأخذ الحاجة على القوضة على الشيء يوقع القوضة نحن والموظف العام جاء عليه اللعبه دي والجري العرض على اداء ان هو يوقع على الطعن المطعن من على دي الموظف العام بيعاقب عن رشوه ولا لا بيعاقب طالما قلت اعمل كده على ان انا اضحي بالصوله انت فاهم ده الموظف من رعاة الملدان رعاة وهو تفعش للشريف و تفعش للشريف و تفعش للشريف Mm-hmm. اللي هنا هنا ما فيش روش واحد كمان الحدود بتاع الموظف ممكن نلاقي حدود صريح او حدود ضمن حدود صريح لو فالانا اللي كده لازم احتمى ابقى حريصا في تفسيرها لتقود القوه والطمره في الحاله اللي انت ما داري حاجه هو برض عندي بس اعمل لك حاجه لان منطق القوه هو راجل بنعتمدها على مش عاوز يطلع اللي يطل معاك في الاذا اللي تذكر الثاوي لان هيقلل الحد اللي انت عاوزها لايكتب المفروض الاول يعني غيره في حقوقك انت بتدفع المستعفي قتلا عوضا عن ما طلب الضمان كمان المحكمه لازم تبقى حريصه ان غير تاثر وصول الضرر او يكون الورث معاك في عقد الشراء ده ممكن يبقى ان حقوق برضه في ذات الثملات عاد تكون مطلبه عند الضامن هو ايه تمام لا يكاف شكل قبول الانتصابة الموضة الآن ونفتا يترضى صراعاً عن في الناس الخبر فيخفى العرض لذلك هو بطير قصور الشباب العام كما تقول ممكن أن يكون معلّق على شرط وده لا يبني شيء قياس جريم تباً معلّق على شرط الموضة الآن سيخفى المعارض المعروض عليه ان تحط شرط معين يعني انت بتطلب عليه ان قاعده الداله التاميل جذا ان تتحقق بالشرط ده الشرط اللي هو ان حقه الخاصه بتاعه ما ينفيش ان هو قابل للمره وبالتالي المعاقه على يا ريت الراجل توافق على ان حقه الخاصه بالشرط اللي هو واضحه او لا تتحقق يعني هندور على الشرط الثاني الدخول الان واللي هو الايجل البدا هو دائره الوظيفه العامه حصلت على كير في بروفيل هر في مدينه ضاحبه من دربه فيها من الان والاخر دي عباره عن الضهر والقورين انك انت رحت للموظف وخدت اذن ليه حتى انت في كل الوقت بيجي الرشوه القورين وده يعني ان عليه من الضغط هذا قال أنا أدخل بإرادة المواسطة العام لأن المواسطي هي الجهد الذاتية جديدة لقد وجدتوا فقط من ذلك الجهد مبلغ المواسطة العام تجد لفتداء وزدك من أنه يأخذ الثاني فمن الحاجة التي تقدم أنه يقول المواسطة أخذ مبلغ تمام؟ أنت لا تقوم بشي لأن أرش هو لي حاجة حقق او ماذا لو انت حققت الفروض دي دي بالعام ماذا ذلك العقل ماذا في ايراده الموظف ان احقق العام الوضع الجديد والوضع ده ذلك معالمه العقل اداه اداره الموظف العام بطاقه توافق الفروض في التدريب في جميع الضبط اهم طريقه بقى من الزراج العنسية لأنها لا تستطيع تقليل مع أعيال المسابقة ولا تستطيع تقليل مع الجريبة وقت الأمر لا تستطيع المسابقة هي بالإضطراج العنسية التي تتعامل فيها لذلك أن تتجب على إضطرابة حظة نفس المتاحة الجنينة فإذا كانت أخذ الإضطراج أو لا يوجد أي وضايا فقه يحظون على إضطرابة حظة عظلة للوضفة لذلك يجب أن يكون ذلك لذلك وصف في انطبال ذكا الشريف الرجمة الثالثة إذا قال ألي أسكو أن يأخذ الحجة من صاحب للصحب أو قابل العرض المعروض عليكم صاحب الحجة أو أقضل من صاحب الحجة أمن الله ومجد المعروض عليكم فهذا هو هل الحاله دي هي قايله هل الموظف العام هيقودها نفسه ولا هيحدد طرف ثالث يا تاخير من العام ده معناه ان الموظف بالشكل هو اللي يستلم منه الفلوس دي ممكن يوافق على العرض ده بس يقول لك اه حق الفلوس الداخل او ايه هذه الداله حتى لو كانت تلاثة بأي حاجة من المصدر حتى نتين يعني؟ ومع ذلك ستضبع شريك فقط ومهم هو الذي يأخذ فيه وممكن أن يكون فيه وصيل فيه في وضع في الفلوز كان صعب ومطحة الموظف ومهمة الموظفة هو أن الموظف السبير كان من المن وممكن أن يأخذ فيه أو يمكن أن يمسي الواحد حتى لو كانت واحدة غالبان يتصلم عليه كما نصدر أمام؟ لأنه عمل وكير روعة وجهة بعديدنا ما ينفيش عن الضروق الإجرامي الذي هو عدم أمني وماذا؟ ذات من صور الضروق الإجرامي بشريكة أمام فملك الموظف العام لذلك الصور المستفيد هذا معناه أنه في حد ذلك يمكن أن تنفيه المستفيد في حد الضروق الإجرامي وذلك هو أن يتزل الإنفال في مكان الموظف العام لذلك سبب أن أجد الموضوع العام يهيب أن يكون شخص حذر الدنيا يعني عظم راح قاله الموضوع القولاني يقول له أخذ الفلوذي وبأينا عاد لأنه لا يعرش بسيطة عديس فبيأخذ أجد تقرسي جدا لذلك الموضوع للأرض لأجد أن أجد تقرسي جدا أجد أن أجد أن أجد أجد أن أجد أن أجد وليس أن أجد أن أجد أن أجد في, في المعنى القطونية ومن يرى الواحد تأيماً، سيأتلطى المال لكن ممكن أن يتلطى المال هذا لنعمت علماً أو كان لنعمت علماً ممكن أن يقوم بالنور من أفعال المدعات في افتراض المال في افتراض المال لأنه هو الصحرير، أو الداعدة، أو الاتباه فهو ما يتلطح المال لكن تباقل قليل إلى نور ورسي اتفاق بين الناس والله مضحك من الصحة ومضحك في حيواني وهذا يعظم كشريط لسليم الرجل لو مواجهش نوره حسن من قبل الثلاثي ومحتمالي لو قادت في أي عمل في التحرير عمل التحرير أو مداعات أو اتفاق في هذه الحالة دي في وآخر أشريك في تريمه الرجل لكن ممكن لا يقومش بعمل أعمال الإشتراك فيه والنفس الوقت تعسل عائلتنا لأنه قبل الرجل ويعطي هنا بل أنزه فيه, فيه المستدين لما يتنقص هذا يريد أن يكون شخصا حسنًا فيه لأنه ليس إضافة إلى أكثر رجوة لان ما لا يوجد عمل اعمال الاشتراك العادي برقم الشاهدي في مدينه القاهره لا يفع الى عدم وجر من علم ذلك ان الدفع دعم القاهره فقط بالعادي يعاقب كل ابو القفه زي العقوبه دي عندنا لا نضطر شاريك لازم يكون اي عقاب ابو القفه يعني الحبس مبدا عندنا فانا وعارف طبعا كلمه الاضافه لما ضافها تعاد في المبلغ المطلوب نقطه ده التشكيل اللي هو الفطر بتاع ده التعديل ماذا البايده بتاعته احنا بنقوله مثلا عباره 60 وضراحة عزباليا قصر بأيزيمة لبقافي حمدينها على حدن البيضات التي تحصف رأينا مسنوبة للمشاعة عزباليا. ونزلكم بأيزيمة لبقافي حمدينها على حدن البيضات التي تحصفر عليها